بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله فصل وما الإجماع الإجماع في اللغة ضد الفرقة وضد الاجتماع الإجماع ضد الفرقة واصطلاحا كما عرفه المؤلف رحمه الله اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة اتفاق أي عدم اختلافهم علماء العصر كما سيأتي قال المراد بالعلماء الفقهاء ومراده علماء الشريعة من المحدثين والفقهاء والمفسرين والوصوليين وهكذا في اختلاف أنواع العلوم في الشريعة في حكم الحادثة وفسر رحمه الله بقوله المراد بالحادثة حادثة الشرع يعني الواقعة التي وقعت في الأمة لذلك قال ونعن بالعلماء الفقهة وبالحادثة الشريعة يعني الحادثة الشرعية التي ما حكم الحادثة الشرعية التي نزلت بالأمة والإجماع نوع من أنواع الاستدلال فالدليل الأول الكتاب والدليل الثاني السنة والثالث الإجماع ما ما فائدة الإجماع؟ قال والإجماع حجة، أي يحتج به لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة. مثال ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة. قال دون غيرها أي دون غيري. هذه الأمة لأن من خصائص هذه الأمة أنها معصومة من الاتفاق على الباطل لذلك قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي فقط على ضلالة فلا يمكن أن يجتمع العلماء في جميع العصور على تغيير مثلا جهة القبلة إلى بيت المقدس لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة وكذا لا يمكن أن تكون خطبة الجمعة يوم الخميس قال لأن الشرع أي لأدلة وردت بعصمة هذه الأمة كما قال سبحانه كذلك جعلناك أمة وسطا أي عدلا خيارا ولعدلها لا يمكن تجتمع على الضلال ولما بين أن إجماع هذه الأمة حجة شرع بعد ذلك في بيان ما هو الزمن الذي في هذه الأمة الذي يمكن أن يعتد بإجماعه فقال واجمعوا العصر الأول يعني إجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة لمن بعدهم دون غيرهم يعني إجماع من بعد الصحابة لا يمكن لتفرق, لتفرق العلماء في الأمصار وما في عهد الصحابة فكانوا مجتمعين وما في اهل الصحابه فكانوا مجتمعين في المدينه وهم محصورون هاي الصحابه وهذا راي الشيخ الاسلام الله أنه لا يمكن اجماع بعد عصر الصحابه لتفرق العلماء ولو نزلت واقعة في عصرنا هذا فيكفي أخذ راي علماء من رأي علماء عرفوا بالعلم الورع، فإذا اتفقت كلمتهم على حكم حادثه في الشرع، فبإذن الله يكونون أقرب للصواب. تحمّد الله, وعلى الله